أحدهما أن المصدر الذي هو دعاء مضاف إلى مفعوله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالرسول مدعو الثاني أن المصدر المذكور مضاف إلى فاعله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالرسول داعٍ وايضاح معنى قول من قال إن المصدر مضاف إلى مفعوله أن المعنى لا تجعلوا دعاءكم الرسول إذا دعوتموه كدعاء بعضكم بعضا فلا تقولوا له يا محمد مصرحين باسمه ولا ترفعوا أصواتكم عنده كما يفعل بعضكم مع بعض بل قولوا له يا نبي الله يا رسول الله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 إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى الآية وقوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا الآية وهذا القول في الآية مروي عن سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة كما ذكره عنهم القرطبي وذكره ابن كثير عن الضحاك عن ابن عباس وذكره أيضا عن سعيد بن جبير ومجاهد ومقاتل ونقله أيضا عن مالك عن زيد بن أسلم ثم قال إن هذا القول هو الظاهر واستدل له بالآيات التي ذكرنا وأما على القول الثاني وهو أن المصدر مضاف إلى فاعله ففي المعنى وجهان الأول ما ذكره الزمخشري في الكشاف قال إذا احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اجتماعكم عنده لأمر فدعاكم فلا تتفرقوا عنه إلا بإذنه ولا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضا ورجوعكم عن المجمع بغير إذن الداعي والوجه الثاني هو ما ذكره ابن كثير في تفسيره قال والقول الثاني في ذلك أن المعنى في لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أي لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره فإن دعاءه مستجاب فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا حكاه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن البصري وعطية العوفي والله أعلم انتهى كلام ابن كثير قال مقيده عفى الله عنه وغفر له هذا الوجه الأخير يأباه ظاهر القرآن لأن قوله تعالى كدعاء بعضكم بعضا يدل على خلافه ولو أراد دعاء بعضهم على بعض لقال لا تجعلوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض فدعاء بعضهم بعضا ودعاء بعضهم على بعض متغيران كما لا يخفى والظاهر أن قوله لا تجعل من جعل التي بمعنى اعتقد كما ذكرنا عن ابن كثير آنفا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الضمير في قوله عن أمره راجع إلى الرسول أو إلى الله والمعنى واحد لأن الأمر من الله والرسول مبلغ عنه والعرب تقول خالف أمره وخالف عن أمره وقال بعضهم يخالفون مضمن معنى يصدون أي يصدون عن أمره وهذه الآية الكريمة قد استدل بها الأصوليون على أن الأمر المجرد عن القراء يقتضي الوجوب لأنه جل وعلا توعد المخالفين عن أمره بالفتنة أو العذاب الأليم وحذرهم من مخالفة الأمر وكل ذلك يقتضي أن الأمر للوجوب ما لم يصرف عنه صارف لأن غير الواجب لا يستوجب تركه الوعيد الشديد والتحذير وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة من اقتضاء الأمر المطلق الوجوب دلت عليه آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فإن قوله اركعوا أمر مطلق وذمه تعالى للذين لم يمتثلوه بقوله لا يركعون يدل على أن امتثاله واجب وكقوله تعالى لابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك فانكاره تعالى على ابليس موبخا له بقوله ما منعك الا تسجد اذ امرتك يدل على انه تارك واجبا وان امتثال الامر واجب مع ان الامر المذكور مطلق وهو قوله تعالى وكقوله تعالى عن موسى عصيت أمري فسمى مخالفة الأمر معصية وامره المذكور مطلق وهو قوله أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وكقوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وإطلاق اسم المعصية على مخالفة الأمر يدل على أن مخالفه عاص ولا يكون عاصيا إلا بترك واجب أو ارتكاب محرم وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيره من أمرهم فإنه يدل على أن أمر الله وأمر رسوله مانع من الاختيار موجب للامتثال وذلك يدل على اقتضائه الوجوب كما ترى وأشار إلى أن مخالفته معصية بقوله بعده ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واعلم أن اللغة تدل على اقتضاء الأمر المطلق الوجوب بدليل لأن السيد لو قال لعبده سقني ماء مثلا ولم يمتثل العبد أمر سيده فعاقبه السيد فليس للعبد أن يقول عقابك لي ظلم لأن صيغة الأمر في قولك سقني ماء لم توجب علي الامتثال فقد عاقبتني على ترك ما لا يلزمني بل يفهم من نفس الصيغة أن الامتثال يلزمه وأن العقاب على عدم الامتثال واقع موقعة بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية لقائنا وندع تفسير الفتنة في الآية إلى لقائنا القادم إن شاء الله فحتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته